قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن افتبعني وسبحان الله وما ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذي اصطفى ثم أما بعد في مباراة من ضمن المباريات في تصفاكس العالم ما بين كولومبيا وامريكا من فترة وكانت كولومبيا بتلعب مع امريكا لاعب من لعبة كولومبيا جاب جون في نفسه الجون ده تسبب في خسارة الفريق بتاعه للمطش وفي من من تصفاكس العالم بعد الماتش احد المتفرجين يقتل هذا اللعيب يرمي عليه النار يضرق يقتل هذا اللعيب ويموت هذا اللعيب له عارف هو عاش ليه ولا هو مثلي ياما يا جماعة ياما ناس ما همش عارفين هم ماتوا ليه ولا هم عاشوا ليه تائهين في ناس تايه في شباب تايه في ناس سايقهه يا جماعة والله العظيم من غير الدين الناس سايقه مش عارفه يا بتعمل ايه احد زملائنا الاطباء وكان في المستشفى وبيقسم بيؤكد لي ان هو كان في المستشفى جالهم واحد اه اه شاب من الشباب بتوع المخدرات وبتوع بقى المطاوي والشكل والشاب جاي بدمه جاي بيقول الشاب ونايم بقى على بيحاولوا يلحقوه ويخيطوه ويحاولوا يعملوا اي اسعافات بيقول لي الشاب بيقول سيبوني سيبوني خلاص اخر مرة والله العظيم اخر مرة مش هعمل كده تاني سيبوني سيبوني ومات بيقول ما حد شافه شاف ايه ولكن قعد يصرخ سيبوني سيبوني اخر مرة خلاص سيبوني ومات كان شايف ايه يا جماعة فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد تخيل يا حبيب قلبي تخيل انك انت في مكان في صحراء ايه اللي جابك فيه اي حاجة جابتك فيه في مكان في صحراء ولقيت اسد طلع عليك طلعت تجري ويجري يجري وراك تجري وهو يجري لقيت بير بيضوبك البير نازل منه حبل مسكت في الحبل ونزلت اخيرا نجوت بتنزل بالحبل عايز تنزل لقاع البير بتبص تحت لقيت تعبان ضخم جدا واقف مستنيك وفتح لك بقه وقفت ما بين الاثنين هتطلع الاسد فتح بقه فوق هتنزل التعبان فتح بقه تحت ما انتش تعمل ايه وهتفضل واقف الموقف ده لغايه قديم. إيه؟ اتاري هو هو فا يجي فجاعان يقعد يقرقد في الحبل يقعد ياكل في الحبل وانت واقف ما عارف انت عارفه تعمل ايه ويا ترى انت انت انت مين اللي هياخدك النهاردة اه يا جماعه في الموقف الرهيب ده حد يقدر يفكر في حاجة هو الاسد اللي بيجي وراك الموت اللي جاي جاي وهيحصلك هيحصلك والتعبان اللي واقف تحت ده القبر اللي هتنزله هتنزله والفار اللي بيقرق ده والنهار اللي بياكل في عمرك وانت ما داري بياكل في حياتك وقاعد يقتنص من حياتك وانت ما داري في الموقف ده اللي يتحط في الموقف ده لو جا له من بنت يرد عليها لو حد عرض له موقع ولا اي قناه ولا أغنية يتفرج عليها يفكر في حاجه غير النجاح ما فيش حاجه غير النجاة يا جماعة احنا ما عندناش وقت للتفكير في غير النجاة يا شباب فوقوا يا شباب استيقظوا يا شباب ادركوا خطوره الموقف اللي احنا فيه ما عندناش وقت غير النجاة والله العظيم ما عندناش وقت غير طلب النجاة احنا في موقف رأيب. في موقف عصيب انا بكلم مين النهاردة انا بكلم كل شاب وقفته في يوم من الايام في اي مكان وكلمته بكلم كل شله شباب وقفتهم في يوم من الايام وكلمتهم بكلم شباب وبنات ثانوي وبكلم شباب وبنات الجامعه الالمانيه والامريكيه والجامعه بكلم شباب المعاهد والاكاديميات والكليات الجديدة الخاصه والكليات العامة بكلم شباب الوطن العربي والعالم الاسلامي وشباب مصر انا بكلم الكل النهاردة انا بقول لكم كل ما بقف شاب يقول لي انا حاسس بالفراغ احنا عندنا اوقات فراغ مش عارفين نعمل ايه الفراغ طب نعمل ايه يعني يا ابني تتد نفسك جهنم نعمل ايه انا مخنوق انا مكتئب انا طهقان انا بروح بلاي ستيشن زهقان أنا بنزل اكلم بنات طهقان انا بقعد على المحمول سنيك وبقعد اجري واروح نادي وروح. فراغ انا مخنوق انا عندي اوقات فراغ اوقات فراغ مشكله الشباب اكتر مشكلة اتقالت لي وانا بكلم الشباب اوقات فراغ عشان كده موضوع الليله اوقات فراغ اوقات فراغ مش دي مشكلتك مش دي مشكلتك انا الليله يا جماعه قبل ما اقول لكم الحل العملي من غير ما نطول ولا نلف ولا ندور هو حل واحد باذن الملك الجليل سبحانه وتعالى قبل ما اقول لكم انا عايز اديك رسائل انا عايز اديك رسائل اول رساله الحق عمرك الحق عمرك حبيب قلبي فراغ ايه فاذا فرغت المؤمن ما عندوش وقت فراغ لان عنده مهام كتير ربنا بيقول اول ما تلاقي وقت فراغ انصب في المهام اللي وراك ما فيش وقت فاذا فرغت فيها فورا انصب ما فيش وقت الحق عمرك الحق عمرك صفحات الوفيات في جريده الاهرام كل يوم 3 صفحات قد كده تضمن منين من انك ما انت مش اسمك هينزل بكره وبعده وبعده وبعده قولوه في الاسماء اللي بتنزل كل يوم انت مش هتبقى منها ليه الحقي عمرك ملك الموت لما بينزل بغير كل حاجة بيغير كل شيء الحق عمرك موت الفجاه انتشر وسط الشباب يا جماعه الفجأة بقى كل يوم متفجأة الحقي عمرك ده ربنا بيقول اقترب للناس حسابهم الكلام الكلامة من 1400 سنة النبي قال هلنا حكاياتا عن رب العز او ما للوقت يبقى اقترب قده ايه لما من 1400 سنة كان اقترب الحقي عمرك الحق عمرك ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع وان العبد الفاجر اذا كان في انقطاع الرسول قال لنا الحديثين اول كلمة في الحديث ايه العبد العبد ده عبد وده عبد بس ده عارف وده ما عرفش ده فاق وده ما فاقش ده وده ما الحقش. في واحد ما بيفوقش غير واعلى الموت واحد ما بيفوقش غير لما صاحبه لما, لما يصلي على صاحبه واحد ما لما بيصلي عليه وهو تحت التراب هتفوق امتى عايزين يا جماعة. عبد وده عبد بس ده فاق وده ما إن العبد المؤمن وان العبد الفاجر عايزين نفوق الحق عمرك الحق عمرك الحق عمرك هتندب انت عارف انت عامل زي ايه لما بتقول وقت فراغ ومكنوء ومكتئب شباب كله مكتئب الشباب كله يقول لك انا مكتئب انا عندي وسواس انا عندي انا عندي انا طهران انا معذب ما لازم تعذب انت عامل زي اللي حطت مصبار على راسه وقاعد يضرب عليه ويصوت يا ابني ما انت اللي بتضرب على راسك انت عامل زي اللي جاله الم زيدة ديديه سرخ وتلوى ونام في الارض ومش قادر وبعد كده اعمل ايه اخد حبايه مسكنه خد حبايه مسكنه اثرني فيه التهاب رهيب في الزايده الألم زال لمدة ساعة ساعتين كانت الزايده انفجرت وحصل تسمم وممكن يموت فيها انت بتخدر نفسك بالمعصيه عن الاكتئاب المعصيه هي اللي بتجيب لك اكتئاب لو في حبايه دواء اتقالك هتديك سعادة لمدة ساعة وتديك اكتئاب طول عمرك الباقي تاخدها اهي دي المعصيه اهي دي المعصيه والله ما بتجيب سعاده ساعه ده سعاده موهومه يا شباب اول رسالة بقولها لك الليلة الحق عمرك دي رساله بقولها لكم الليله يا شباب اوعى تنزل الابرك على معصيه اوعى تضيع عمرك في معصية لو ضيعت عمرك في معصية تنزل ابرك عليها خدوا بالكم ربنا ما بيفضحش من اول مرة كل شاب مات قدام النت 1000 مرة كان داخل على المواقع دي كل شاب مات وابيزني الف مرة كان وقع في الجريمة دي كل شاب مات في المخدرات الف مرة كان خد الجرعات دي كل شاب مات وابيزمع معاذف الف مرة كان سمع الأغاني دي ربنا ميفزحش من أول مرة اوعي تنزل أبرك على معصية اوعي اوعي ضياع عمرك في التبرج والصفور والاختلاط احد اخواننا كان راكب اتوبيس فلقى بنت بيقول يعني منظرها قصر ولازم بالله وقعد وقعد هي عايزه اي شاب ففي شاب جه بدأ ولابس ترينك رياضه بدا المهم نزلوا مع بعض في المحطة اللي صاحب نزل فيها فبيقول بصيت عليهم لقيت الولد والبنت ماشيين جنب بعض فالولد حب يربط رباط الجزمة والبنت مش واخده بالها فوطى قعد يربط فيه وتأخر في ربطه والبنت ماشيه ماشية ماشيه ماشي. وهي ماشيه عما وصلت لجزء من الشارع فبتبص ما لقتش الولد جنبها عليه ورا بيقول في نفس اللحظة من الناحيه دي عربي تنجيين بسرعة جدا ومن ناحية عربية جاية بسرعة فالعربية اللي جاية من ناحية دي عايزة تفل دي فأمت حاودة كده والعربية اللي وراها عايزة تجي وتعديها فأمت حاودة كده كانت صحبتنا ما بين الاتنين بيقولي تعاجنت ما بين العربيتين التعاجنت ما بين الاتنين الولد انتبه فبيجري بيشوف الحدثة لها البنت اللي كانت معاها فبيشافوا لها بيقولوا تعرفها قالهم لا ما أعرفهاش وسبوها لغاية ما نزلت ومت اوعى تضيع عمرك في الاغاني اوعى تضيع عمرك في المعازف الشباب اللي نزلوا البسين وواحد جايب ايه جهاز الساوند جهاز الـ الـ الاغاني الجهاز اللي هيسمعهم اغاني هما قاعدين مع بعض في البسين في المكان الراقي ويا شاء الله هو بيحاول يبدل شريط او يبدل حاجة ان الكاسة ينزل بسلك الكهرباء الكهرباء تصعقهم كلهم يا جماعة حرق الكهرباء اشد من حرق اي نار على وجه الارض طبيا حرق رهيب كلهم اتفحموا في ثواني اتفحموا في ثواني نهايات نهايات ده نهايه اصحاب المعازف اوعى تضيع عمرك اوعى تضيع عمرك في علاقة حب فشلة كنت بكلم دكتور حروق قال لي اي حرق بيجي الحرق بيبقى ماسك الجسم من تحت لفوق الا حرق الباحثات عن الحب بنات سنوي اللي بيعيشوا قصة حب ويروحوا ينتحروا بيبقى الحرق ماسكهم من شعرهم ووشهم وعنيهم ورقبتهم وصدرهم وانت نازل الاماكن اللي اكتر اماكن سبحان اللهراضي فاتني بها الناس بيقولك الحرق بيزايد طبعا ولكن يا جماعه اوعى اوعى عمرك المخدرات شباب من عندنا